غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم عالمون.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 وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين ما كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل ومICAL وجبريلا ومICAL فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ أَوْ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ مصدق لما معهم نَبَذَ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلشى الشياطين على ملك سليمان.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 أم تريدون أن تسألوا رسلكم كما سئل موسى من قبل؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الكُفْرَ بالإِيمَانِ فَقَدْ بَلَسَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا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 ومن يكفر به فؤلاء هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ بيتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 ثم أضطره إلى عذاب النار وبأس المصير، وإذ أرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسمايل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, وتب علينا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ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 ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلموا أم الله؟ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً الْعِيَادَةِ مِنَ اللَّهِ وَمَن اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ